أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كمن إن انزلنا كماء إن انزلناه من السماء فافتتنط به نبات الارض مما ياكل الناس مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَالزَّيْنَةُ وَالزَّيْنَةُ وَالزَّيْنَةُ وَظَنَّ هُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس كان لم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو دار السلام والله يدعو والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ ابو الجننه هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها جَزَاءُ سيئة بمثلها وترهبهم بالله ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم ما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل أصحاب هم فيها خالدون